احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول واراك كتابا باليمين وتقر عيني يا بالرسول واراك كتابا باليمين وتقر عيني يا بالرسول